وَقُتُلُوهم حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَإِنْ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ نَسُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَافِرُوْا غَمَحَ ல கூயக்கூனீ ப இண்பல இல்ல ஓரிமீன் அஸ் عُرُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالسُّوَمَا تُقْصَصَ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَ اتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تسلوا بايديكم الى تهلكوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين وانسم الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيس عاما الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبل الهديم حله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا آمَنتُم فَمَن تَمَسَّكَ عَامَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسَّ رِسَالِمِنَ الْهَدْيِ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 ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ آمِنًا بِاللَّهِ فَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ